أَمْ يَسِيرُونَ فِي الْأَرْضِ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَأَنَّهُمْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِنْ ما عملوها كان اشد منهم قوه واتاه الاضر عمرها اكثر مما عملوها وعملوها اكثر مما عملوها وجاءتهم رسله بالبينات